فزع قلب النظلول حتى الجسر سر روض بعدينا زار فزع قلب حتى الجسر سر روض بعدينا زار فزع قلب النظلول حتى الجسر سر روض يا غريب الغربا يا دواء الكلدا يا غريب الغربا يا دواء الكلدا اللي قعدت لجسر سر وضاع بين اسوار اللي قعدت لجسر سر وضاع بين اسوار يا سجين البت حيطان السجين حتى السجان لبسوب الحزين يا سجين البك حيطان السجين حتى سجان النفسوب الحزين عيوني من الفجع الكاظم عمي مو في ديه لا طمئن مو في ديه لا طمئن بكتملاك السماء يا غريب الغربة بكتملاك السماء يا غريب الغربة لو يوذرون الجسد نبقى ونضل الانصار لو يوذرون الجسد نبقى ونضل الانصار اذا قلبنا الظل حقوق الطبع والتوزيع محفوظة لدى مؤسسه الله الإسلامية ومؤسسة مولاة فاطمة الإسلامية المنتج المنفذ وسان الخزرجي ومصطفى لحمد يا غريب الغربة يا دواء الكلد يا غريب الغربة يا دواء الكلد لقى حتى الجسر سر وضع بها نصر اللي جا حتى تسرس الروضه به نساره الظلمه بتكتم لاك السماء ريت حاضر على الجسر حامل حمي الظلمه بتكتم لاك السماء ريت حاضر على الجسر حامل حمي تغير الدنيا ويوم اضطر هدمه خضار العباس وم ام فاطمه يا خضار العباس وم ام فاطمه مثل حمله كربله يا غريب الغرباء مثل حمله كربله الله السممه وعمر السجاني يلعن الله سممه وعمر السجار فزع جلب النظر وعوراح ويزرار وقا حتى الجسر سر وضع دين أسرار فزع جلب النظر وعوراح ويزرار لقحت الجسر سر وضاع بين الزهر يا غريب الغربا يا دواء الكله دا يا غريب الغربا يا دواء الكله دا لقحت الجسر سر وضاع بين الزهر لقحت الجسر سر وضاع بين الزهر كن وحما بطن يا حي قطر جبدين واسمع انت صياحي خيم ولغت افراحي الطبيب ثلث طيب جراحي طبيب ابن ثالث وطيب جراحي لك نعلن هالولاء يا غريب الغرباء لك نعلن هالولاء يا غريب الغرباء صرخ بصوت الحقيقه وخدت صد دماري صراخ خبصت الحقيقه قلت صدم صد ضاريه فزع قلب النظله عوراح واليزورات يا حتى الجسر سر و ضاع دين حتى الجسر سر و يا غريب الغربا يا دوائي كل داء حتى لجسر سر وبعبينا اسرار اللي قعد حتى لجسر سر وبعبينا حسين من حزور ايدي وجع قلبي حرقي ودمعه الطفل حمي لو نريد الطب يا موسى نقرر اليوم ونعيده لو نريد الطب يا موسى نقرر اليوم ونعيده وحق أمك فاطمة ودم الصميده شارتك حرز وشفا يا غريب الغربة شارتك حرز وشفا يا غريب الغربة أنت ثورة بكل زمان ونبقى إحنا حرارك أن تتورب كل زمان نبقى أحنى اخرارا الهندسة الصوتية والتوزيع أحمد الشمري أداء الرادود الحسيني عباس الصياغي كلمات الشاعر الحسيني أبو وائل الخضاري تم تسجيل هذا العمل في ستوديوهات زين العابدين عليه السلام الإسلامية في السماوة ومن الله قبول دواء حتى لجسر سر و حتى لجسر سر و